ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ولنا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم غنوا كما ظلنتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء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 وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِدُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاصِدُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوْ يَسْتَقَامُ عَلَى الْطَّرِيقَةِ لَأَسْقَى نَهُمْ مَا غَدَقًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقًا فِيهِ ومن يعرض عن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صعدا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 ومن يعص الله ورسوله فَإِنَّ له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إِذَا رأوا ما يوعدون حتى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 إلا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم ليعلم ان قد ابلغوا رسالات يَرْبُهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا